حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم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 أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن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 كمن هو خالد في النار وسقوما أنحميما وسقوما أنحميما فقطع أمعهم ومنهم من يستمع إليك.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 فقد جاء أشراؤها، فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم، فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا ان انزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشيه عليهم من الموت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 ولا نبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبل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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وليت ركم أعمالكم إن الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله